وحمله وَفِصَالُهُ ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رَبِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك واني من المسلمين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 وَلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِيدَانِ لِي أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَالَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاذَا إِلَّا أَسْعَطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وليغفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 وذلك افكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصت فلما قضي وَالَّذِي إِلَى قَوْمِهِمْ مُذْرِيٌّ